أي مختصر مجال قصدية كباب من أداب المعلم والمتعلم في أداب المعلم والمتعلم وأدابات العلم وبيان علماء السوق وعلماء الآخر طبعاً هو يجمع دائما مع كتاب العلم أو أصول العلم زي ما نسميها بعض الأداب التي يتحلى بها المتعلمات ويضعه قبل أداب المتعلم أو معها أداب المعلم لأن منتهى المتعلم هو أنه يكون معلم أو عالم فهي تحلى المعلم وأداب المعلم في نفسه وأزياد هي أداب المتعلم يعني إن كان مخلوب من المعلم التواضع أو الرجل أو اللين فالمتعلم مخلوب منه دوت والقدر أعلى وحاجات تانية كما تقول فلما بيذكروا أداب المعلم بيذكروها عشان ينتفع بيها المعلم نفسه والمتعلم كمان فهو محتاج الأداب ديت وعليها أداب تانية تنقسم الأداب عموما اللي طلبت العلمة والعلماء لثلاث أدبه في نفسه هو نفسه يتخلق بأخلاق معينة وأدبه في درسه واشتغاله يعني أدبه وهو بيدرس سواء في الدرس أو في المزايفة وأدبه مع معلمه أدبه هو مع المعلم يعني يعمل فهنا بقى الحاجات مش بالنسق دوت هنا الحاجات مختلفة على بقى عضي فأنت لازم تصنف منها اللي يعني إيه هي الأداب اللي تخلق بيها دائما وهي الأداب اللي تخلق بيها هو بيدرس الأداب اللي تتخلق بيها مع معلومات فمسلاً أدابه العامة هتبقى شبه طواضعاً حصن الخلق حاجات شبه كي الأداب الدرس أو الذكرة أو في درسه اللي هو يعني حروره للدرس أو مذكرته هو الصبر أو الصبر على المشقة أو طول المدة أو البدء الشديد أو تحمل السفر والسهر وغيره وأدامه مع المعلم تبقى حاجات شبكة التوضع به أو الانقياد تقبيته أو خدمته حاجات شبكة هنشف. يبدأ نقربه ونصنف على المتحب أما المتعلم فينبغي له تقديم تقارض النفس عن داخل الاخلاق ومضمون الصحه لان دائما ابدا تنظر دائم وع دائما سواء هو في مقدم طلبه او في منتهاه يعني في بداية طلبه للعلم او انتهى من مراحل معينه لكن دائما ابدا يهتم بطهاره النفس وطبعا اهتمام بطهاره النفس ده اهتمام بالفعل مش بالتعليم يعني مش يهتم بان هو يتعلم طهاره النفس بل ان يطهرها فعلا عشان. إذ العلم عبادة القلب فلو القلب مليء بالشكوات فمليء بالشروعات فلا ينتفع بالعلم فأهم ما في انطلبة العلم إنه يتم بخلوها من رضايا الأخلاق طبعا من رضايا الأخلاق الكبر مثلا أو الإعجاج يكون معجب بنفسه يعني بفعل ما يتعلم شوية حاجات يحس إنه هو بقى حاجة او يتكبر عن الناس أو عن الكبر المرأة العائف والنبا ويهوه؟ حق الحق هو البطر الحق وغمطه الناس ان هو ما يقبلش الحق أو يعتبره باطل والبطر الناس اللي هو احتقارهم ومن انتقصهم إما انتقصهم من ناحية الحق ده يعني هو يقولوا الحق حق فعلا هو يعلمه ولكن لا يقبله لأنه جاي من واحد أقل منه وهو يحبط عشا يكون أو نوع يقترو عموم يعني يقترو خاصه يمكن احسن مني ويمكن يقبل منه وده برضه ممكن نط الناس نطوا الناس اللي الاثنين ومن الاخلاق ديت اللي هو الحل بيها الاخلاص فيعين نفسه دائما على الإخلاص ويقدر يناقش نفسه فيه كثير ويحاول مستحنياته في طلب العلم دوت ويتذكر دائما أن أول من تصعر بهم النار هذا العالم الذي لم يتعلم ولم يعلم إلا احتيار عند الناس وأن أعلى درجات الجنة لهؤلاء العلماء الذين أخلصوا نياتهم لله فهو ما بين أقل درجات تركات النار وما بين أعلى درجات الجنة بنفس الفعل نفس المشاقة ولكن الفارق هو حال قلبي فهذه أول مسألة وده احنا هنقصر به كتير في كتاب الأخلاق إن شاء الله موضوع لتطفير القلب من نوباء الأخلاق الموضوع الثاني اللي يتم بيها قطر العلائق الشاغلة فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن اتراج الحقارق يعني تفكيره لو شدت وبيل حاجة كتير يقصر هذا التفكير عن اتراج الحقيق فلو الإنسان له أشغال كتير يعني بيشتغل شغلانة ويتاجل في حاجة تانية ولوه مراف مثلا في حاجة ويتابع الناس اللي بتشتغل في المراف دوة أرض مثلا بيزعوها والماشية ولا مش عارف أي حاجة مشتت ما بني الدنيا ومتجوز ومتخلف وعنده أكتر من زوجة مثلا ده يصعب عليه أنه يبقى طالب عدوه يصعب جدا طبعاً الحال الأكمل هو اللي يعرفيه مع دوت لكن دوت ندوت ندوت جدا في زمننا وفي أزمنا كتير سابقة لزمننا يعني, يعني لم يقو عليه إلا في الصحابة مثلاً وقليل من من تابعهم اللي يعرفيه مع مابين أمور الدنيا دية وأنه هو يكون عالم في الدين ومذكي لنفسه حتى أنه أثر عن كتير من أهل العلم تقديم العلم على كتير من أمور الدنيا منهم اللي كان لا يعمل أبداً في الدنيا وبيتهم اللي كان ما اتزوجش الا لما كبر جدا ل 40 سنه او حاجه زي احمد مثلا انهم ما اتجوزش خالص سواء وصل لل 40 او عدت وهو مش حب يتجوز خالص من ثاني طبعا اللي ونووي كان تقول التفيي مازال اه كان نقول للتفيي وناوي كان هقول للبكري كان يقول الناوي كان طبعا هو مدرس دراي حديث مدرس دراسه عليا ما كانش يعني واحد مش معروف كان رأت الدار الحديث او معاش أضخوي جدا طبعاً هو كان في دولة المملك المطاعفين ومملك كان يحب العلماء جداً فكان يعني يكلموهم إكرام شديد وكانوا ينشر العلم بصورة رهيبة يعني. حتى الدولة كانت مطلع فيها ناس كتير وعلماء على الملايين كلها إنه هو السوق يحاجروا طبعاً يعني محسور عليهم وإن كان هو كان عالم قبلهم يعني هو كان عالم اللي هو لسه دوت من كيف عماليش لكن دول طلعف عند دولهم يعني مهم يعني فكان الراتب الضخم ده لا يأخذ منه شاير يبضل تسايبه عند المدير مثل دار الحديث ده بغاية ما ينتكون له الراتب سنة ويقوم واخده كله على بعضه ويشتري به حاجة مهينة ويقف فيها على دار الحديث على طلبة العديث اشتري الدار مثلا ويجري ادخل دار الحديث او مشتري ارض ويجري دار الحديث او حاجة كده او يعملها واقف وكان يأكل فقط فقط تمر المجفف او كان يأتيه بكل شهر كل شهر يجيب له كده قصة ولا شوال ولا حاجة في تين مجفف فقط تمر او مش عارف ايه كل كل منهم وخلاص اما دول الان كان يأكل واشرب مرة واحدة اليوم وده مش نقدر في البشر يعني بأحد المعاصرين الشيخ الحراري الشيخ الشيخ حسام حامل حبشي هو يعني يقول لهم كده يما كان هو في حبشي ما كانش بقى بيناس في الكتب ولا حاجة بها يعني بينسحوا هم يقول لهم أنه قعد شهر ينسح كتابين كبارين واليامرين كبيرين في شهر ولا أكل ولا أنام إلا بين الفجرين بين الفجرين يأكل وينام يعني بيش ساعة كدرة حاجة يأكل وينما بين فجر الصدق والكادب دول ما يجيش ساعة مثلا شهر الجام محمد أمين الحراشة والهراشة منهراها دهو تفسير كبير جدا كده مطبوع يعني مش مهم من الراس الاول مش هو يعني مشروع الدرس بعد ده قطع العرايق الشاغيله كل ما يشغلهم عن طلب العلم الناس تفور فالانسان ما ينشلكش بحاجه تقطعه عن العلم لا اهل ولا مال ولا مساع ولا اي حاجه وقد كان السلف نقصوا العلم على كل شيء قال يعني تمامي احمد رحمه الله انه لم يتزوج الا بعد الاربعين وهديه لابو بكر الباني جاريه فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مساله عازو غير عنها حول فكر في المساله فتا يعني فقال اخرجوها إلى النخوص وخرجوها يعني فقال من ذم قال لا الا ان قل بيشتغل لك وانا قدر مثلك ان يمنعني اي فلو كان هي دي يعني خلاص مش محتاجها نفس الكلام من الوقت مثلا احب نوع معين من ماله زي مثلا السيارته والنبيته والو حاجة ونشغل بيها او لانه هو يستبدلها او يبيحها خرص واحد عنده بيت ضيق متعبن فيه فراح اشتغل بيت واسع مثلا لحاجة ربنا كرمه فضل بقى منحبه للبيت الواسع رياضة يزيد فيه ويجي له بقى مش عارف ليه وحشة كتابة عملة ازاي ويقعد لي من الجبس الجاد مش مثلا يشطط في البيت ده عدد سبعة ملسين من هؤلاء مشغول بالموضوع يعني فكان اولى لي قضى البيت الدقيقة ده او يعمل البيت ده اي حاجة كده بسرعة ازاي عندما يقضى احد الصحابة لما كان بي بيصلح كوخ كان مين الصحابة ده رحمان بن عوف طبعا عبد الرحمان بن عوف ما كانش فقير عشان يصلح كوخ يعني كان من اغنائهم من اغنى الصحابة بيصلح كوخ. كوخ ده اللي هو يعني قوس يعني مش حاجة ملغاني فيه البق وبالرغم من كده ان كانت السلام قال له الان اعجل من ذلك يعني يعني تعوش الصلح قال تعمل ان ايه؟ بسرعة كده ايه حاجة الخلاصة واهتم بالشيء المهم طيب الانشاء بيش اتعمل ثلاثة انشاء بيش اتعمل لا اذا كانت نشغاله عن العلم اذا كانت مراده كانت مراده يقعد ايه؟ ايه؟ مش انا خايس ليه اخر المطالبات دي ده اللي بيوزغ عشان بنقول لك مالكش جوائز تعرف وما يقولكش الجواز تفضل انت نستبدلهم بس بالنسبه عشان لو قلت له مالكش جوائز خدت قرار خلاص ما اتصلتش بالشيف يلقي زمامه الى المعلم يعني لو انتهينا يعني قدره طبعا في الحديث اللي احنا هاكن كنا هناخده المره الجايه كلام كتير للشافعي طبعا الشافعي مشهور في فحفت طرقة العلم على العلم فكان يقول بقى موضوع الدنيا دوت إيه ومن يأذق الدنيا فإني طهنتها مش خدنا حديثا وليس يقول له كام وصيق إلينا عذبها وعذابها يعني جبنا كل حاج الحلوة في الدنيا والوحش عذبها وعذابها فلم نرها إلا ضرورا وباطلا كما لاح في ظرف الفلاة سرابها يعني وكأنها سرابها هي صراب كل اللي فيها ده صراب كل ما بتأتي متعة تستمتع بيها تزول بعدها على طول المتعة تزول بعدها ده يجب عشان تفضل تستمتع دائم تفضل يعني منشاغل منشغار رهيب وكل متعها مكدرة كما لها في ضارفة التي صرابها وإن هي إلا جيفة مستحيلة جيفة تغيرت رائحتها كما عليها كلاب أم أن اجتذابها فانت اتنيبها كنت سلما لأهلها زي ما في ما الناس وحبك الناس يعني انت اش تنيبها كنت سالما لأهلها وانت تغتبيبها رص بقى تاخد منهم انها كلابها لا يبقى الناس كلها عماله تزعق في الموضوع اللي انت وبتخانقوا في الاخر على ايه ايه فمستحيل لا تسامح من الله جناحه بعوض ننتقل بقى للمساله الثالثه وهي المتعلم باول حاجه قالها يهتم بقلم وإنها مثلة ثاني حاجة يقطع ما يشغله عن العلم ثالثة على أن يلقي زمامه إلى المعلم يلقاء المريض زمامه إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ فيه خدمته فيتواضع للمعلم لأن الإنسان لو تكبر لا ينتفع بعلم من يتكبر عليه لو أنت في كبرك على إنساني أنت حسنك أفضل منه مش هتبقى أنت منتبه لما يقول لك من فوائد ولكن الحكمة ضدت المؤمن فلو أنت لو حسن قدامك دوت يعني أنه واحد محتقر مش هتنتفع بي فلازم تتواضع لمهلمك ويبالغ في خدمته لا برضو من التواضع وقد كان ابن عباس رضي يضع عنه ويأخذ بركاب, بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا ما أمرنا أن نحظ بالعلماء طبعا ابدا عملاً من علماء الصحابة ولكن كان سنه صغير وقت وقت النبي عليه الصلاة والسلام فكان يتعلم من الصحابة أن يكون مرويات من الصحابة. نادرا نادراً جداً ما كان له مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ومن الحديث الكام في أربعين خدنا من مردين كده لو أني حديث؟ مشتور احفظ الله يحفظك احفظ الله يجد سجاهك على أن الأمة لو اجتمعت لحديث ابن عباس عن النبي مباشرة ولكن باقي الحديث او الفقه اللي فعلمه تعلمه من الصحابي كان ينقل عن الصحابي فكان يتعامل معهم كده يسحب داب الدوة ينام على باب بيت واحد عشان ما يصحوش يقيلوله يطلع الرجل ده على صدر الضبور مثلا يا هيناء مضرب عملي عفر عليه فيقول له يا ابن عم رسول الله يا كنت فكبرني فآتيك انا اللي جيتك اكرم للنبي يعني عليه الصلاه والسلام فقال اميرنا برضه نفس المقوله ان نفعل ذلك مع وعدنا ان هو رضا لله وطبعا كل ما يعظم عين الانسان كل ما يبقى طواعه كتير ما هوش كله على درجه واحده يعني طالب العلم الصغير اللي زينا كده ما يبقىش وضعك ليه زي مشايخ الخضار ما يبقاش وضعك ليه برضه زي العلماء الكتاب بقى يوم ما انا قلتها من الله يبقى طوعه على حسب النقط ومتى التكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل المسألة دي يعني يقع فيها كتير جدا من الناس بل وبعض الناس يدعو بليها لا تستفيد إلا من العلماء وفق يعني لازم الواحد ذلك يكون كامل أهلية ما عندوش أي مشكلة قلص ولا أي نقيصة ولا يعني فيه أفوة ولا وقعت منه أفوة ولا يعني تسمع منه وإلا ما تسمعش من حد عشان الناس دي يعني. فلو كان في واحد مثلا ما هوش فقيه تام في الفقه ومش عارف ايه ما تسمعش منه القصص مثلا او اللي هو واحد لو كان ما احلى ما تاخدش منه حديث وما تاخدش منه فقه برضه مع انه هو مش كامل طبعا ما حدش كامل في الزمن دوت تاخد من مين بقى اه هو كده يعني تكبر ما تتكبر المتعلم. تكبر المتعلم على انه ما يتعلمش الا من المتقدمين بس الموصوفين بالتقدم بس دايم بالجاه العام فالحكمه لان الحكمه والله للمؤمن اينما وجدها اقدرها سواء وجدها عن العالم الكبير او الاقل منه في الدرجه أو حتى طالب علم صغير او واحد اي منه كثير جدا من الناس ممكن يتعلم من تلاميذه يتعلم منهم مسائل او يتعلم منهم اخلاق او يتعلم منهم اي حاجه يتعلم حتى من مناقشات بعيده هل ليه يسيب العالم الكبير وأجيب الكتب؟ أما غيره موجود لو موجود ومتاح الشرائف الدروس المرئية شبه الكتب ويقال فيها اللقين في الكتب كان شايفه كتابه كان خطاه وإفرام صلعه فالشرائف الكتب إن كان الكتب فيها تصحيف الشرائف فيها لبس مسائل بمسائل وزمن غير زمن وقول غير قول يعني نفس العالم يقول في المسألة دي في وقت معين قوله وفي وقت تاني قوله تاني فعلش العالم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في وقت يقضي بشيء ووقت تاني يقضي بشيء تاني صبراً ألا ياسف إنه وعيد من الجنة في وقت انه يقتلوا ومرة تانية في واحدة كشفت عوردها وقتلوا مسلم واحد بأجرى اليهود كلهم ده وقت وده وقت يعني من أدراء بأننا في الوقت دوت أو الفترين وفترين منطبق على دوت تحديداً أو الكلام ده لكن لما يعني يكون له من يفتح له الأبواب يعني قال كان العين في سطور الرجال فانتقل إلى الكتب وظلت مفاتيحه في أيدي الرجال لكن ما فيش في الكتب كده بس يعني لو انت استمعت مثلا شراية الشيخ الألباني أو الشيخ النباز فقط يعني هتفهم وطلعه هتفهم حاجة كدير وطلعه بحاجة كدير حتى لو واحد يعني متم بالتعليم زي الشيخ العطانين وستفيد بكده برضو طلعه لازم حد يفتح لك المواضيع يعني كي حاجة تتبس عليك نفس الكلام في اللي يقرأ من الكتوبة فقط وطبعا الجامع ما بينهم هو أخر حاجة الجامع بين حد تلازمه ويناس تاخد منهم مجرد إلقاء فقط شيء وليدع رأيه لرأي مهلمه يعني دايما كما يكون لك رأيه ومهلمك له رأيه تتنازل عن رأيك من بلد الطوال وطبعا وتأخذ رأي معلمك فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه متى المرة الفاتحة ما عجبكمش الكلام عنه صحيح؟ مش عاجتكم مش عايزكو؟ مش عاجتكم مش عاجتكم يعني أنت رضانية المعلم أخطأ في مسألة و تظن الصواب فيما ترى أنت و لكن الموضوع لا, يعني لا يتعدى الظن و هوش يقين تترك رأيك لتظن فيه الصواب وتأخذ برأي معلمك أنت تظن فيه الخطأ فخطاه هو أفضل من صوابه المضمون طبعا كل ده على ضمه لان هو طبعا خطاه وصوابك في تقديرك محدش عارف مضمون في مقارنه تتاكد ان تقديرك يخطئ عشرات المرات ولو مفيش قاعده تاثير عليها تفضل متعرض دايما مفيش فايده للمعلم ساعتها لو انت في كل مساله هتقعد تناقش مين الصح ومين الغلط متوصلش لحاجه لا اه طبيعي مثلا عمليه يعني يقول لك بيقول لك اعمل الكلام في العمل الكلام في العملي هي ابسط العلم يعني انت تاخد راي شبه راي شيتك دي مش المساله الكبيره وإن كان ده نصحين طرف في العيله في البدايه ولكن المشكلة الكبيره هو انت تعمل ايه يعني اترد على المساله دي ازاي ابدا مثلا ب على القيام ولا حفظ القران التلاوة أكتر أو اللي هتم بدراس ده بأخلاق أصلح الآفة الخلانية لي بالطريقة الخلانية أو للطريقة الخلانية أسمع المواعظ للترغيب أكتر أو للترغيب أكتر حيات كلها مسائل فيها رأي وممكن الرأي ما يعجبهش وطبعا الكلام كله على معلم عارف عارف نفسك يعني عارف كنت مش معلم بيقوله خالص زي الأحيات العامة واحدين في النقوة أو في داس عام في ألاف او اي حاجه او حتى درس عن في خمسة بس ما يعرفش اي حاجه عن الخمسه دول نوع واحد عارفك انت معاصره بقاله وقت مربيك يعني يبقى تقديره هو مصلحته هو مصلحتك افضل من تقدير نفسك كمصلحه انا قلت الادب ده يعني العلم <تصفيق> يعني, يعني عمونا كلها كويسه يعني الانسان يحل بيها الدنيا أن تتعلم عنه لتنازل عن الرائع منظر يكون في كل الناس حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضع يعني يسأل الصحاب عن رأيهم ويأخذ بعضهم ويأخذ رأيهم ويأخذ بعضهم ويأخذ بعضهم ويأخذ بعضهم معك حتى بكان أكبر العلمان قال عليه رضي الله عنه أنا إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية لا تعملون زي, زي بيت الناس يعني. ان تجلس امامها ولا تشير عنده بيديك ولا تزمن بعينك ولا تكثر عليه السؤال ما تطرقوش يعني بالسؤال ولا تعينه في الاجابه انت خلاص اسمع الاجابه وخلاص ما تقعدش تقول يعني ده كل ده فين تسفيه امال احنا بندرس فاكر يعني الحاجات دي لحظه الفل انت كانش بقى محتاجين ندرس ولا منه على الاجابه وطبعا كمان ولا تصوب رايه يعني بس ما سمعتهاش هنا هيقول لها لما يرسل فريق المجموعه يعني لما يقول كذا ما تقولش صح اه ده كده كويس أنا, انا عارف كده بقى بشكل انه ان الله تشوفوا ولا تريح عليه اذا كذب هنا قال العكس بقى اللي انا ولا تراجعه اذا امتنع يعني لو مش عايز يجاوب خلاص ما تراجعوش تاني ما تسلوش تاني وماتان الا مش قادر ادرس دلوقتي ما تروحنيش ما ولا تاخد بتوجيه الى نهض طبعا زمان كان ياخده فياوديهات كانت مشكوره دلوقتي في حاجه ثانيه زي الشيخ حسان بيقوله كده بعد الدرس بتاعه يا جماعه حرام عليكم يا داخل على 60 طب نوع اللي بتعملوه معايا بعد الدرس ده حرام عاوز اسالوه كل واحد عايز يسلم ويحضوه وي بوسوا كده وهيفطصوا الراجل طبعا في يعني لما مش اي علاقة بطلبة العلم يعني, يعني اللي بيعمل كده دول خفر اقوال فيها منهم بس يعني عوال بس ممكن انت متعامل ومسلمش على الشيء بس نفسك عسل ومسلم على الشيء نفسك بس يعني هتموت وعشون نفس هو كمان معظور بقى بيبقى بيدرس بيدرس 10000 واحد مثلا يعني, يعني هو لو بدي درس وحضرت له يبقى له كم واحد مثلا 1000 مثلا الحاجة لو, يعني لو أول مية أو عشرة في الماء من الناس بس راح يسلموا عليه أي فتص يعني راح تليه أي مية طبعاً ده كرام مش مصبو خاص مش مصطفى عادل يريه؟ 25 نفس الانسفورس إنه وش الله عندما يخبرت سنوه كده ساعاتنا بيه بيه ده شئ بوفا أما طبعاً هو كل واحد فيهم يبقى عنده من المشاغل والمحالات اللي يعني ترتيبه لازم الإنساني بقى يعني يبقى تداره من الموضوع ده إحنا كتيرا ما بنيجي نسأل تبقى حاسس من قضية هذه أهم هو قضية الوجود موضوع ده هو موضوع الهام في الكون يعني. إزاي ما يوقفش يجاوبني مثلا أو دواسف الصالة مروضة شعبية وعنده مليون حاجة غيرك يمكن ديكهم أخفوهم أو من أخفوهم أو حتى أهمهم بس ما عنده شوق يعني تدوني حقيقة ربوحية كتير و... فلا تراجعه إذا امتنع ولا تأكل بثور به إذا نهض يعني لو نهض خلاص قلاص بسيه بقى أوي ولا تفشي له سرا ولا ترقبن عنده احدا ولا تطلبن عثرته يعني ما تستناش له عثرات بتقعد تديله حاجات زي دي وان جلل قبلت يعني لو اخطا حتى تقبل أن يحتال بيك ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا يعني تعارض قوله واحد ولا ان يقول خلاف يعني الدولة دية فانت تقول كده مهم مبدئيا من غير ما هو يكون اي الرأي يعني سواء بقى ذا كان او الخلف ونحن يعني مثلا تسأل السؤال وتجاوب بفتوه كلاه طبعا دي نطلق على العلماء الكبار او ما اللي ما يسمحش بده بكناح في غالب دروسنا حتى مع الشيخ رسامة يعني يقبل ذا في بل بيشجع عليه كمان يقول مع مين قال فيه يعني مين قال الموضوع دا حاجة معينة او حد عنده فتوه يقول لنا حاجة سبب جدا يعني بس نعم باش بطمان ولا تَصَفَلْنَ عِنْدَهُ عَالِمَاً يعني ايه لو تَصَفَلْنَ عِنْدَهُ عَالِمَاً يعني اذا قد تواجد مثلا هو ايه؟ عائل راه اعخي صحيح ما مع الشيخ حسامة فإحكا ده ترس كان بي من كتاب رقاءة فبقولنا يعني مش عارف ما برباش حاسس الكلام قوي او حاجة هو الاخ ده معروف في ضبوطه بحلق مثلا عن الشيخ الدميسي بحس ان عمل هو اللي بيكلمني اطلب عن يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب الحمد لله كان شخص وكذا طيب وكذا فما احقاش حاجة مع كان سيح دمه مثلا كان شخص نفسه اه لو شخص دميسي انت كان يعني مم... لا لا وحد ثاني ما بين الشيخ وساما وشيخ كان عمل فيه, فيه, فيه, فيه, فيه, فيه, فيه حاجة يعني الشيخ ديبيسي كان معا انتي بتنولى عقيم بس يعني <تصفيق> يعني <حاجة. تصفيق> مرة واحد رد الشيخ ديبيسي للدرس كده قد له قاية قال له انت مش عارفين وانتظن انا مش حافظة يعني <تصفيق> <تصفيق> دي قالت فوست الدرس كيف قال له الله ببسه ديباسي قال له دي انت بغير السلام ولا كلام ولا بعد اسم حظواتك انت مترفعني وزايد انت حفظة اللي اللي اللي شيف. شيف. شيف كده مش كده <تصفيق> ده يعني اكتر الناس يعني الناشفين اللي في طن حياه على ابو الشيخ ابو الشيخ هو بقى القاعده اللي هم درس لما يعرفوش <تصفيق> يعني طيب فانا تعرض عن طول صحبته يعني تصاحبه طويله وما عن الصحبه دي ولا ولا ترفع نفسك عن خدمته واذا عرضت عرضت له حاجه سبقت القوم اليها فانما هو بمنزله النخله تنتظر متى يسقط عليك منها شيء انا لو كانت له حاجة يسبق الناس انك تؤدي أنت هذه الحاجة وهو في منزله النخله دي معناها ان الانسان لما بيكون اتعامل مع النخله ينتظر لغايه ما تسقط في الرطب وياخذها يجمعها طب انت مع النبات بالطريقه دي ما انت ما تقعدش عشان يقول او تساله سؤال وتقعد هو لغايه يقول يقوله ده يعني انت كده تاخد الفوائد اللي هو اداها يعني العلم المستحب عموما حتى لو ما في اي مصبحه بتاعتها متباينه يعني انت بتصاهر عليه الموضوع دوت لمصلحه يعني طرق توديه وتجيبه مثلا للدرس او يعني تعمل له حاجة هو الدرس أو بره الدرس ده كله مع فيه ثوات وطبعا كل ما يكون العالم ده بمرقلة عالية كل ما يكون أفرق أعظم يعني وهو كل طوط العلماء عموما سواء اللطوط التخديمه أو مجرد كل طوال بس تأتيك بالأخلاق يعني إذا كان أحكا منقول للصفة الصادحة يعني الطبع صفاق وكلام ده وقت طوالك بقى صفت على حد المعلمات أو المشايف القصة كل حاجة لو عرفت تقعد معاها او بتقعد معاها على طول ولو كانت بعض الصحابه اهل الصفه نعتذر من النبي عليه الصلاه والسلام اشهر مثال ليهم سيدنا ابو هريره ابو ما كانش محتاج ان يبقى من اهل الصفه كان عنده بيته واهله وماله وكل حاجه اما اسلم راح على المسجد لما كان يروح على بيته يعني ايه اللي خلاه يروح يقعد في المسجد يعني طب الباقي فقراء ما عندهمش انما هو عنده يعني كان عندي فإذا نتأخر إسلامي فلو عمل كعمل الصحابة يعني بقى يروح شوية ويقطع شوية ويروح يشتغل ويرجع وكلام ده مش هحصلهم أبدا ففضل ملازم النبي عليه الصلاة والسلام وظن وما لازموش من 6 سنين يعني هو أسلم بعد الهجرة كثير يعني 4 أو 5 سنين فلازم 3 سنين واحد وكان أكثرهم رويا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو كان بيحفظ وعارف دوت والنبي عليه الصلاة والسلام لعالب ده كمان وهو عمل السبب اللي يخليه بقى ياخد حاجات كتير فيحفظه خالص ف... فالصحبه ديت حتى لو كان يعني ما فيش حاجه تدعو للصحبه دلوقتي يعني, <تصفيق> <إيه>؟ <تصفيق> يعني. هو لازم لازم في ثلاث ايام السلام ايه؟ السلام خالص يعني ومنهم جدا يعني يعني من اواكل الصحابه اللي كانوا في المدينة اسلاميا يعني ونقولش على بعض كان سكان المدينه برنامج عتاه المهم وانبعاث ان احكار الاخاء وفي العلم منين؟ من غير كلام كله من ذلك بالكلف ولا غيره قلنا كتابه لفظ يعني مبدا الهمزه تبقى على السطر مش فاهم مش فاهم انا طب لها مفتوح ويزق هنا نرقونها بالكسر يبقى دي يلا عشان طيب طيب انا عندي قاعده في العلم في مبدا الهمزه من الإصغار إلى اختلاف الناس فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه يعني ما يستمعش في البداية لاختلاف الناس لا يدوص الخلاف في بداية الأمر ولو كان علم دراسته للخلاف لي تستدعي إنه هو ما يدرسش إلا على واحد أو اثنين من الشيوف بس ويتروف الباقي ويتروف استفادة من الباقي فده أولا في بداية الطلب إن لو تشتت ما بين مدافق كتير او أراء كتير سواء أراء فقهية أو مذهبية تربوية ده يشتته ويضيع منه كتير من, من تأكيزه في البداية لكن بعد كده ينتقل يعني من المرحلة المرحلة بعد ما يعرف العلم اللي يعني ينبني عليه العمل في نفسه يستضيج بقى الخلافات والحاجات ديه ما يدوره إشتاء صحيح. ونبغي له أن يأخذ من كل شيء احسنهم أي من كل علم أحسنه لأن العمر لا يتزع لجميع العلوم ثم يصرف جماء مواقعه إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخر يعني مثلا ما, ما يستطيع شيء في الأدب إلا بما يعرف به اللغة اللغة العربية لكن بقى ما يهتمش بالأدب بكل تفاصيله ونحن بيجي أجزاء من الأدب ما تهج بايدا الأدب ما بعد الإسلام مثلا بعد نزول الوحي عن نبي عليه الصلاة الادب اللي بعد كده مالوش فايده يعني المدارس الشعريه اللي بعد كده ما لهاش فايده كبيره فما يهتمش بده يهتم بالجزء بالقل... الادب اللي هو محتاجه عشان يعرف بيه اللغه ان يهتمش بالنحو الا باللي يعرف بيه اعراب القران والسنه الاجزاء ديت التفاصيل النحو اللي اختلف فيها النحاه فيما هو خارج عن الشريعه غير اللي هو القران والسنه لان هي من لغات العرب مثلا ما استخدمتش في في القران والسنه وده له قواعد نحويه ده ما هواش مطلوب على الأقل في البداية طبعا هو بيحسن أن كل واحد يتخصص يعني يبقى له تخصص بعد كده لو كان تخصص في الوقت يطلق ده بعديه لكن في البداية ما ينفعش يأخذ كل الحاجات ده يعني أخذ كل العلم لغاية من منتهى كده مش هوصل للمنتهى في أي علم من العلم وبعد كده يتخصص في أفضل علوم أفضل علوم هو بحددها بأشرافها اللي هو العلم المتعلق بالآخرة ولكن احنا قلنا قبل كده طريقة اختيار فرض الكفاية اللي تنشغل بي لو انت تختار حاجة تتخصصها في العلم من العلوم قلنا حاجتين ومسلمنا التالت عامل عزة ما جاء باش طرد دلوقتي اننا عمزقهم منها اللي هو آله ده هو هو يكون أشرف العلوم أثوابها اللي احنا بنسبناه أنه هو يكون أثواب العلوم أثواب العلوم هو العلم المتعلق بالله عز وجل اللي يعلمك الطريق إلى الله ان علمنا علم الاخلاق او علم العقيده وعلم الفقه مثلا يعني. ماشي لاشرف العلم الحاجه الثانيه اللي قلناها ان يكون حاجه الامه ليها شديده يكون الامه محتاجه للعلم دوت في الوقت ده شديد يعني زي مثلا ان كلها ما بتعرفش حد لغوي خالص يبقى ساعتها الاهتمام باللغه والنمو فيها من الـ من الـ من بعلم العقيده مثلا او الفقه وان كان الفقه والعقيده في الاصل اشرف من علم اللغة ولكن الترجح الوقتي عشان الأمة محتاجة أولا النقطة التالية المحترى على أساسها نبوغ الفرد هو بيعرف ايه او هو يصبح ايه وطبعا ده يعرفه في بداية الطلبة في بداية الطلبة هي بيطلب كل العلوم لكن في أجزاء أقل من لا يصلش لغاية أخر علم أما بيطلب كل العلوم فيها ولدي ولدي بعد كده هيقار من ناحية الأسبب طيب وهو العلم المتعلق بالأخير الذي به يكسل اليقين يكتسب اليقين الذي حصاه أبو بطري الصديق رضي الله عنه حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سبقكم أبو بطري بكثرة صوم ولا صلاةه ولكن شيء واقع في صدره هو عندكش حديث يعني حتى هو أتلاقي في تحقيق أي هو موضوع أو أي شيء ولكنه منقول أحد العلماء هواش حديثي أنا صحيح فرر هو الانكر اللي هو بيديه هنا او موضوع ممكن ولا موضوع والكلام ده في نسبة في الكلام ده للنبي عليه السلام ما هواش كلام النبي عليه السلام هواش الوكسل و هوال الدور في العلم لقد كده حتى شاهد له وصول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سبقه تحت اوه ممكن بقى الالباء موهب الكلام سيدنا عمليه و باكري بن عياش و كلام الموذني حتى اي حد نشو كده هو ايه اشيب بك فرسل هم لو عرفوه كان بقى زيه هو ما يعرفش إليه بصدر تمام الأخلاق لدرجة معينة ما بقى يعني ما حدش عرفي وصل لها فالشيء ده هو هو اللي, خل... اللي وصله يعني ما دعوته أحدا إلى الإسلام إلا وكان له عنه آه... فأخفر تقريباً ما حاجة بالمعنى دوت إلا أبا بكر يعني ما يعرفها لحد الإسلام إنه يعرف كان ياخذوا كده شويه يفكر شويه دول بقى يطلعوا سنين يطلعوا بحاضرات يطلعوا اي حاجه الا أباكر. ما فكرش ولا لحظه عنده اصلا هو قالوا في طلب واحد بيقول الساعه 9 احنا ايه نجيب اوراق والاوراق المعلمه والموجهه ان شاء الله كان هنا موضوع عايزين يقول الأولي مرّفات كنا عندنا وراءة بس مش عارف لي كلكم ما كتبتوش فيها كانت شابة استبيان كده كان فيه موضوع على القرآن يعني بعض الإخوة نبّهونا لما مش كل الناس اللي بيحباره مهتمين بما يحبنه القرآن فقلنا نعالج المسألة دية يعني فمع كان موحد هنا ما بيحبزش انتظار مع حد ونحفظ يخلط هي المشور موضوش كده الباقي بيحفظ عايزين اللي مبيحفظوش طيب باقي ممكن يعني ايه بيخلل المجال ولا بيحفظوش يجو قريبا عشان نقسمهم ونعملهم مجموعات يحفظوش